بسم الله الرحمن الرحيم اي قَوْتَرَ بَلِ النَّاسُ في وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوا إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَبْغَاثُ أَحْلَانٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٍ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا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 فَارْكُضُوا وَارجِعُوا إِلَى مَا أَسْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى, جعلناهم حتى جعلناهم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 لا شيء حي وجعلنا في الارض رواسيا انتمدا بهم وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقف فمحفوظ وهم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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم حين لا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 قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُ عَن ذِٰلِكُم لَّا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِن نَّاصِرِينَ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 وَلَا يَسمَعُصُ مُ عِذَا مَ يظَر وَل إِ السسَّتُم نَفْحَةٌ مِ ذاَابِ رَبّكَ لَا يقولُ ي وَإلَنا كُ إِ كُ ظَالِمِين وَلَ الْقِصْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى 119. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 110. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له ولقد آتينا إبراهيم رشده وَرُؤَا كُنَّا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ, التماثيل التي أنتم لَهَا ان كنت من اللاعبين قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدا ان بعد انت واللوم مدبر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 فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على روسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا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 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وعقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه مِنَ القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا القوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوطا آتيناه حكما قابل فاستجبنا له فنجيناه واهله فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاعرقنا وَجَعَلْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ غَسَيْنَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يسبحن نساعدين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامه تجري بامره, تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكن هَذِهِ كُلُّ شَيْءٍ عَالِمٌ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَنقُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى ربه أني مسني الرحمن الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهن معهم واتيناه اهله ومثلهن معهم رحمه رحمه من عندنا وذكرى لعبادنا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْكُلٍّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَدَنَوْنِي إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا فَظَنَنْتُ أَنْ لَنْ أَقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَنْتُ أَنْ لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا لهم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي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 وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها تَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قرية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 وهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت له يسعى وهم فيما اشتغت انفسهم خالدون لا يحزنهم لفزع اكبر وتتلقاهم ملائكه سَمَاءَ كَضِيّ السِّجِلِّ للكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ أن الذِّكْرِ أَنَّ, الأرض أن الارض يرثها عبادي الصالحون ان فيها ذا لبلا لقوم عابدين وما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 ن تُنكُ وَمَتَعُ إِ حَم قَالَ رَبّحكُ بالِالحَطَّط وَرَبُّ الرَّحمَن وَمُسدَعاان عَ مَا تَصِفُون